تبت يدا أبي لهب وتب ما عَنْهُ عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد